يذكر الأمر خروج الإخوة الشيخ يحيى وعموم الإخوان من دماج إلى الحديدة نسأل الله تعالى أن يلطف بهم وأن يسر لهم الخير وأن يبعد عنهم الشر وأن يحقن دماءهم وأن يعفو عنهم وأن يسر لهم الخير وأن يبعد عنهم الشر وأن يسر مركزا في محل يكون أفضل من هذا الذي كان صحيح دماج دم ليست مقدسة في ذاته وإن شاء الله نسأل الله أن يحفظ الشيخ وأن يبارك في عمره وأن يسدده وأن يثبته على الحق وإن شاء الله ينتقل هذا, وي... هذا الذي نرجوه ونسأل الله تعالى إياه ويكون مركز ومحل في إطار ومكان أفضل نسأل الله تعالى ذلك That's all the things